بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الحمد وآله الطيبين الطاهرين آيات الاستخلاف وآية الأمانة أنا قال لي بعض الاخوه الذين يحضرون على البحث قال لي ما هو الفرق بين هذين بين الوجهين وبين وجه الأمور الحسبية هذا هم إلى قدر متأقذن يعني نفس نقص الجزئية التي قلنا انه موجود بنسبة لدليل الأمور الجسمية وهو أن الكماليات لا نستطيع النسبة الكماليات التي ما عدنا يقين بان الشريعة لا تعضى بفواتغة ما نقدر نثبت بذلك خب هذا نهم هذا ندينا كذب أنا ألفت النظر إلى نقطة الفرق لعن الأخ الذي يعتبر هذا الاعتراض يلتفد إلى الخطأ أنا أبدأ أقول أن حكم الحكومة بنفس جزء من الاستخلاف وجزء من الأمانة يعني الحكومة ليست بأخل الشأنان من الواجبات الصغيرة هي كلها جزء من الاستخلاف وجزء من الصغار الواجبات ارسلته الصلاه والصمته صغار الواجبات هي جزء من الاستخلاف وجزء من الامانه بلا شك اردنا الامانه تشمل كل الاحكام وكذلك الاستخلاف كلها للاحكام الحكم ليس جزءا من ذلك الحكم جزء بلا شك وحينما يكون جزءا فالآيات الاستخلاف كذلك ايه الاوان تدلان بالتضمن بجزء من الدلاله اللفظيه تدلان على اقامه الحكم حينما لا يوجد حكم مشخص من قبل الله في محسوم في نبي في امامه حينما لهم جد حكم من هذا القبيل هم آية الاستخلاف هم آية الأمانة تثبت ذلك وإذا أثبتت ذلك ينصرف هذه الضنية التضمنية تنصرف إلى الحكم العادل عقلاني الأخلاء ألماني في العالم والحكم العادل العقلاني أقلاني المال في العالم ذاك النقص ما موجود كل ما هو من شأن الحكومة حتى القضايا الكمالية التي تعتبر أيضا من شأن الحكم نعم بعض الأشياء اللي كل كل شيء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 من البحث الطويل العريض الموجود بين الفقهاء الكبار حول دلالة الروايات دلالة الروايات تعلمون النقاش الطويل العريض الموجود بينهم أحد أعملت الفقه السير الخوي رحمه الله هذا يقول أن الروايات كلها لا دلالة لها ينامش في كل في دلالة كل الروايات على موضوع علاية الفقه وأحد أعمدة الفقه السيد الإمام رحمه الله يتوسع في دلالة الروايات ويذكر في كتابيه حتما شايفين في كتابي كتاب البيع رحمه الله عليه يذكر روايات كثيرة ويجعدها حتى اللهم ارحم خلفائي قيل وعند خلفائك يا الله قال الذين يأتون من بعدي يدون حديثي حتى يعني بين فقي كبير من هذا المستوى وفقي كبير من ذاك المستوى فقيم أننا أصلاً ما يهمنا إذا تم هذا من الوجهان الذين شرحناهما أصلاً ما يهمنا سألوا يتم أو لا يتم أو يتم بعضها ولا يتم بعضها خب بعد الفاتحة لها النكسة اللي أحببت عنه أشرحها اقول الوجه الرابع من الوجوه الخمسه التي اشرنا اليها الوجه الرابع عباره عن انه توجد لدينا احكام المخاطب بها المجتمع كمجتمع مثل الحدود السارق والسارقة فضّعوا الديمومة الزانية والزاني مثلا فجوا كل من الموعظة الجليلة وما شابه واصنوا بحب الله جميعاً ولا تفرقوه وما إلى ذلك من الخطابات التي خطاب إلى المجتمع كالمجتمع يعني تدل على أن هذه واجبات على المجتمع ونحن لا نشك أنها هكذا أحكام ما ممكن تطبيقها إلا مع وجود حكومه من دون وجود حكومه ما ممكن فبالملاسمة يدل على وجود أغامة الحكم إذا ما قعدنا حاكم مرصوص كالمعصومين يجب أغامة الحكم هذا هو الوجه الرابع. وهم نقول أنه عندي أن هذا الشخص الحاكم حتماً بمواصفات من كل أحد يقرر يكون هو الشخص الحاكم والقدر المتقل منه الفضل. هذا هو الوجه الرابع هذا الوجه الرابع مشكلته هو مشكلة الوجه الأول يعني مشكلة المشكلة التي كانت في دليل الأمور الحسبية لأن هذا الوجه الرابع إنما أثبتنا وجوب اقامه الحكم بالملازمه بين ذلك وبين وجوب الحدود والاعتصام وال... بحبل الله جميعا وما... وما الى ذلك هكذا قال انما اثبتنا هذا بالملازمه مع تلك في صين أن تلك الأحكام يكفيها يعني أثبتنا بالمقدمية بأصل أن إلقاء الحكم مقدم لتطبيق تلك الأحكام في صين أن أن هو إلقاء رنا من بعض تلك الأحكام يكفيها تلك الحكم الناقص يعني ذيك الحكم اللي ما بالكماليات بكثير. إذن هذا الوجه الرابع كالوجه الأول. الوجه الأول والرابع مشتركان في هذا النقص. بينما الوجه الثاني والثالث من خير الوجوه. بعد ذلك نأتي إلى الوجه الخامس. الوجه الخامس الروايات التي يستدل بها على ولايه الفقيه. طبعا لو أردنا أن نترسع في ذلك خب يأخذ وقتا كبيرا يعني لو أردنا أن نترسع ترسع السيد الإمام ربو الله تعالى عليه الذي ذكر مجموعة كبيرة من الروايات كدليل على ولاية الفقيه وبالمقابلها من السيد الخلي عند مناقشة كل الكل الروايات نحن لأجل ضغط الحديث نختصر على رواية واحدة وهي الروايه التي تعرضنا لها في كتبنا في عدد من كتبنا المطبوعة وهي رواية أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا فإنهم حجّس عليكم وأنا حجّس الله نقتصر على حديث عنها الرواية ضاغطا للبحث حتى لا نضطر كثير وننتقل إلى بقية أبحاث المكاسب إن شاء الله. هذه الرواية خب الماثن هذا هارف... هذا أه... إذا من النص إصحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله تعالى عليه أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن نسائل أشكلت عليه، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه. جواب على الرواية مفصلة أم أما ما سألت أرشدك الله وثبتك إلى أن قال أنا خاطف الروايه بس ذاك المحل الشاهد الى ان قالوا اما الحوادث الواقعة فاجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجة عليكم وانا حجة الله هذه الرواية رغم انها في الكافر هذه الرواية هي تلسل هذه روايه مرويه عن الكليني بعدين يصل الى اشعاق ابن يعقوب بعضهم يقولون هذا كان اصل الكليني يعني مؤاخبه اصل الكليني كان اخو محمد بن يعقوب اول واحد عشنا بعنا نماتي على كل حال تقول هذه الرواية سندها الى الكليني شبه قطعي ما نيدر نشك في صدق الروايه ورغم انه مو في الكافي الساله على كانت روايه وصلت الكليني وصلت الكليني بعد تاليف الكافي أو لا كان عند قبل تعليفه الكافي أحس ان ليس من المصلحه ان يذكر هذه الروايه في الكافي بالذات اصدار الكافي كتاب قام يعطى به الكل و ذاك الوقت باعتبار ان اللي في عصر اصل الليل الصوره واصل الليل الصوره اصل التفتيش عن الامام واحتمال وجود الخطر عن الامام فرى من النصح ان هذا يجب في الكتاب العامين لكل ليكوديشا ما عليه ما هكذا أو هكذا هذه الرواية ما موجودة في الكافي لكن انتهاء هذه الرواية إلى الكلين شبه مقطوع به منجم الشكفي وذلك لأن ال... هذه الرواية موجودة في غيبة الطوسي. وأنا هنا في كتابتي مخرج من غيبة التوسط خرجت يعني كاتب رقم الصفحة وهذا الطبعة لكن يؤسفني أني اليوم حينما قلت على مكتبتي ردت أطلع غيبة الشيخ السوس توسي شفته ما موجود عندي هذا أساق في وقتي حينما المستخرج ما قادي عندي غيبة الشيخ الطوسي او كنت عرف على مكتب على المكاتب من لاك مستخرج ما عندي فعلا ما لقيت غيبة الشيخ الطوسي لكن من حسن الحب ان الشيخ الحر في الوسائل مستخرج من غيبة الشيخ الطوسي الشيخ أنا رقم رقم الوسائل المجلد 27 وعشرين طبعة آل البيت الباب الحادي عشر من الصفات القاضي الحديث التاسع صفحة 140 وأربعون موجود في كتاب الصدوق موجود موجود بطوله الرواية مفصلة الكريمي ذاك فقط محل الشاعر ماذا كع عفني الشيخ الطوسي ذاك فقط محل الشاعر ماذا ك كل الروايات لكن الرواية بطولها موجودة في في كتاب الصدوق خارقه موجود في مكتبه هذا بطولها موجود على كل حال الشيخ الحر هكذا يقول في المسائل يقول الوسائل بعد ما ينقل عن ما اذكر معنا. الصدوخة راحا غير ينقلت بعدين يقول الش... ان هذه الرواية رواها الشيخ في كتاب الغيبة, الغيبة رواها الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر ابن محمد بن قول بيه وابي غالب الزراري وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب. هذا اللي هذا أنا أعبر عنها شكل يقول جماعة عن جماعة الشيخ الطوسي ينقل عن جماعة عن جماعة الجماعة الثانية به نفران من من أبرز علمائنا الكبار الأظام هو مصادح يقول أن جعفر بن محمد بن قولي بيه وأبي غالب الزراري وغيرهما بس هذا غيرهما زايد خير هم شخصان جعفر فربنا محمد يقولوا هيك وابي غالب الزراري من العلماء الأعلام العظام الصقاة الصخوت هذه الطبقة الثانية أيضا الجماعة الثانية هذا المستوى خلا من موسولك نيجي على الطبقة الأولى. الطبق الأولى حيث قال رواها جماعة عن جعفر بن محمد بن وغيرهما يعني جماع صار جماعة عن جماعة الجماعة الأولى منه الجماعة الأولى نحن نعلم أن الجماعة الأولى فيهم الشيخ المفيد الشيخ المفيد أحدهم والشيخ المفيد بعد واضح عدق علم من علام الكبار العظام سواء في علمه سواء في ذفاقه خب كيف نعرف أنه فيهم الشيخ المفيد هذا نستطيع أن نثبت بمراجعة الفيرست الفيرست طوسي في الفيرست حينما يترجم محمد بن محمد ابن يعقوب الكليني شيخ الطوسي رحمه الله في فيرستي حينما يترجم محمد بن يعقوب الكليني يعني صاحب الكافي يقول يقول شيخ الطوسي يقول احباننا بجميع كتبه ورواياته من حسن الحام أن الشيخ الطوسي يعطف روايات القرين على كتب القرين ما يقول أخبرنا بجميع كتبه حتى يقول خلال رواية ما موجود في الكتاب الرواية بالله لكم موجود في القاتل لا يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته يعطف روايات الكوليني على كتب الكوليني اخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عن ابي قاسم جعفر بن محمد بن قولي رايح عنه فاذا يثبت بذلك ان هذه الرواية مرهوية من قبل الشيخ الطوسي عن جماعة فيهم والمفيد رحمه الله عن جماعة فيهم أبو غالب الزراري وها تقفلون محمد بن ونويك فيش سنة أنا في ذهني أنا في فهمي شبه القطس أدبان قل الطبع العقلي المعنان الذي ما يشكك اخذنا فالرواية الى الكليني قطعت الصبور رغم انها ما موجودة في الكاثم يبقى العيب الموجود في الرواية الروي المباشر ما هو اسحاط ابن يعقوب هذا هو العيب الموجود في السنه قبل أن ندرس الدلالة اخر هو موضوع يبقى العيب هذا. اخر هو موضوع ما هو موضوع اخر هو موضوع اخر هو موضوع اخر هو موضوع اخر هو موضوع اخر هو موضوع محمد بن موضوع ما عندنا دليل على ما نص في كتب الرجال على توثيق محمد بن يعقوب توثيق إسحاق بن يعقوب هذا النص موجود في سمع الحديث ولنا عدة أساليب. لتصحيح السند متشابهة متقاربة بس على حلم لعدة أسائي لنا عدة أسائي لتصحيح السند السند أولا هذا أقول أين هذا الرجل إسحاق ابن يعقوب أين رهود دائر بين أن يكون من الثقات الخلاص وبين أن يكون من اغلى الأشخاص ومن أخذف الأشخاص حتى وسط إما هكذا وإما هكذا وذلك لأنه ادعى توقيعا من قبل الإمام وبحق الإمام عجل الله فرجه، وفي زمن الغيبة الصغرى وفي زمن يكون التوقيع من قبل الإمام القدسية ولا يصدر الا الى الى الخلاص الخلاص بمعنى الكلمة فإلا انه هذا معنى الخلاص ومعنى الكلمة ويقول انا عندي خط الامام في باستن هذا مو, مو مثل زمان الامام الصادق وكل احد يقدر يحصل خط الامام الصادق في الله حتى غير ثقافه باعتبار اصغر هذا في ذاك الزمان وفي زمن الإمام هو في تكتم موجود عليه ايام الصوره كان الخطر موجود عليه الى صار الان صارت غير الكبرى بعد خرج عن الخبر فهذا في ذاك الوقت الذي يكون التوقيع على الخصوص بخط الإمام هذا القدسية عظيما الكبرى هذا إن كان صادقا فهو, فهو من الخواص الأجهداء وإن كان كابما فهو من أخبط الخبثاء الذي في ذاك الغرف الحساس يخترع توقيعا خب نأتي الى الكليني, الكليني هو في عصر الغيبة الصغرى الكليني الكليني مات في سنة ثلاثمائة وتسعة عشرين او ثلاثمائة وثمان وعشرين على خلاف في سنة موت الكلين ثلاثمائة وتسعة عشرين يعني سنة موت موت علي بن محمد السلام يعني سنة موت النائب الرابع سلام الله عليكم او سنة قبل ثلاثمائة وثمانية وعشرين يعني السنة قبل موت السمري اذا يعني كل حياته الكليني تضاها في ايام غير الصغر يستطيع اذا في نفس سنة سنة موت موت السمري يجوز فالأيام أشفر بعض أدرك من, من غير الكوبة يجوز اذا واذا قبل ما يدخل كل حياته 5.000 reizers. En dat is het. in Kanada, dat jullie willen, dat En je kunt in of dat je een goed ثقة الثبت العظيم ممكن أنه في واحد في منتهى الخوف يجيب أشمره لكله أنا عندي توقيع ياخذ ليأخذنا عندي محتمل هذا هذا جانب جوانب اخر آخر أسلوب آخر بيان آخر ماذا نصنع بال... بالخط بالتوقيع هذا ده يقول انا عندي خط الامام الحجيه اجباء الكوليني ما كان يعرف خط الامام الحجيه الكوليني كل حياته عايشه مع توقيعات الامام الصحه وهو كان فيها يعني يرضى بالصوره كما قلت فكل حياته عايشه مقصد الامام الحجيه مع توقيعات الامام الحجيه ما كان يعرف خط الامام الحجيه ما كان يخبر على ولا ان يقول له انت تدعي التوقيع الظينية اشوف خطك هذا معقول انه ما شيء اشي هذا مجانب ثاني ايضا بيان الثالث نقدر نضيف على البيانين نقول إن لم يكن هذا من الخبثاء هذا الرجل أصحابنا يعقوب ووضحنا أنه ما ممكن أن يكون من الخبثاء ويخفى على كلين إن لم يكن هذا من الخبثاء يبقى أنه قد يكون عند فتشي منتسامح في الناغ كبعض الثقافات اللي احيانا يزلون أنت شفت شيء من تسامح في الناغليس؟ أني أدي هذا الشيء من التسامح في النقولش شفهية معقولة في النقول التوضيعية خطية ما كيف التسامح؟ الخط موجود. هاي هم نقطة. نقطة أخرى هم تجرون تضيفون النمو بعد أن افترضنا أنه هذا ليس من الخُبَث هذا الكلام. يأتي احتمال أن يأن يأ يتصرف تصرفا ما في العبارة. خب هذا التصرف تصرف ما بصالح من بعد أن هو على الإجمال اسمه صدام وما ينجاه عليك نفترض أنه تصرف اصلا اخترع التوضيح هذا معنى خبيث لا مختر اخترع التوضيح تصرف تصرفا مختصرا في العبارة فالتصرف المختصر في العبارة ما هي الشخصيه الشخصية ليحصل من التحض تصارب المخصص في عبارة في كلمته على كل حال المجموعة فهذه الوجوه لا تبطي لنا شكا يعني تصبح هذه الرواية شبه قطعية شبه قطعية لأننا إلى الكلين صارت تقريبا قطعيه قال كليني داين عن محمد عن هي الشنون اسحاق بن يعقوب واسحاق بن يعقوب بهالقضاين نستطيع ان نثق بسنه الروايه مفقط نفسه ماده يعني يسير كروايات الثقات العادي لا تصفر روايات شنه تقليد هذا من ناحية السنة أما من ناحية الدلالة من ناحية الدلالة خب إجمالان الدلالة يقال أنها إنهم حجة عليكم وأنا حجة الله حجتي عليكم يعني حجتي في كل شيء في نقل في نقل الرواية حجة عليكم في الفتوى يعني يدل على حجية خمر السخة يدل على حجية الفتوى المغلدين يدل على حجية الحكم أيضا للمولى عليهم حجة عليكم وانا أنا الله هذا إجمال السندال بالروايه إلا ان على السلال وقع محلاً للنقاش الطويل العلمي فالمفروض بنا ان ندرس عملة الإشكالات التي تورت على هذا الحديث ينبغي أن ندرسها ونبحثها إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته